قليلا ما تشكرون فقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بنقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وَنَمْتَرَا اِذ يَمُرُّون دَنَا كِسُوٰهُمْ شِئْمٌ عِندَ رَبِّهِم رَبَّنَا اَنصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلٰكِن حَقَّ وقال قول مني أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب القلب بما كنتم تعملون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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ فَنَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِلْلِقَاءِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِى إسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَيْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا فَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ